اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك صلى الله عليه وسلم بعثته شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ومبشراً للمؤمنين وخاتماً للمرسلين وإماماً للنبيين صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما اللهم إن أقلى من تسخر من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إن أقلى من تسخر من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين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 اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة صالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام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 لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف الوالد اللهم اشف أميرنا الوالد اللهم البسه لباس الصحة والعافية اللهم إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإن على فراق حبيبنا وجابرنا لمحزونون اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله.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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أمنا يوم الخوف اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء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 لا سقيع عذاب ولا حذ من ولا غرق اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم أنت الغني عن عذابنا أنت الغني عن عذابنا وأنت أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين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 اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجراها اللهم لا تحرمنا أجراها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعد رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيف وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فصف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فعفو عنا يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدي النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا يا مالك القناة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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك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 يا من لا يفيد الوافدون على اكرم منه ولا يجد القاصدون ارحما منه يا خير من خلى به وحيد ويا اكرم من اوى اليه طريد الى سعت عفوك مددنا ايدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا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 اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عباد جودك مطرودين يا جواد يا كريم إلى يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب